شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم امالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله ان المؤمن الموفق هو من يتخذ من تنقل الاحوال مناسبه للتذكر والتدبر والاتعاظ فيحاسب نفسه ويقيم وضعها ويصحح مسارها فهلاك القلب في اهمال محاسبه النفس وفي موافقتها واتباع هواها فيجب علينا جميعا ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديدا جعله الله علينا مباركا سعيدا ان نحاسب انفسنا كما قال الخليفه عمر رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا المؤمن يعلم ان هذه الحياه خلقت لتعمر بطاعه الله جل وعلا وتوحيده وتحقيق عبادته فَرَبُّنَا جل وعلى يقول وما خلقت الجن والإنس إِلَّا ليعبدون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال كن في الدنيا كأنك أعابغ سبيل كل في الدنيا كأنك غريب أو أعابغ سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك اخرجه البخاري علينا معاشر المسلمين ان تزيدنا السنون طاعه واحسانا لربنا وان نعمر هذه الاعوام تقربا للخالق وزلفا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله اخي المسلم من الظلم المبين ومن الخسار المستبين ان ينعم الله عليك بنعمه هذا العمر وانت على المعاصي مقيم ربنا جل وعلا يقول ان عده الشهور عند الله 12 شهرا ان الشهور عند الله شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم فمن الخساره العظيمه ان يمضي عام ويقدم عام والمسلم في تضييع لهذه الاوقات سدى وفي تفويتها غثاء ربنا جل وعلا يقول اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير من التفاسير في هذه الايه ما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما اي اولم نوامركم ستين سنه ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ااذر الله ااذر الله الى امرئ اخره الى 60 من عمره الفلاح الفلاح في كسب هذه الحياه بان بالحسنات والمبادره الى الصالحات وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنته عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين فكن ايها المسلم متزودا فيها بطاعه خالقك سعيدا بتقوى ربك حتى تغنم الغنم حتى تغنم الغنم العظيم وتفز وتفوز بالخير العميم قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فما بعد الدنيا من مستأتب ولا بعد الدنيا دار الا الجنه او النار صححه ابن حجر فعمرك ايها المسلم امانه تؤديها متى اطعت خالقك والتزمت اوامره واستجبت لنواهيه وقمت بعمران وقمت بعمران هذه الحياه بما تقتضيه مقاصد هذا الدين واهدافه ومراميه من تحقيق منافع الدنيا ومصالح الاخره وقل اعملوا, فسي وقل اعملوا فسيرى الله عملك عملكم ورسوله وفي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم الحديث له شواهد فتزودوا رحمكم الله من كل صالح يقول ربنا جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره بارك الله لي ولكم في القران والسنه اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فمن اتقاه وقاه واسعده ولا اشقاه ايها المسلمون مضى العام المنصرم واحوال كثير من المسلمين لا تسر صديقا بل هناك اوضاع محزنه للمسلمين من سفك الدماء وهتك الاعراض وافساد الاموال بما يندى له الجبين ويعجز اللسان عن وصف معاصيه فالى الله وحده المشتكى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان الواجب على المسلمين ان يتقوا الله جل وعلا ان يتقوا الله في امتهم ان يتقوا الله في دينهم ان يتقوا الله في مجتمعاتهم بالرجوع لما تقتضيه اصول شريعه الاسلام من وحده الكلمه واجتماع الصف وتغليب المصالح وحفظ المقاصد الضروريه من الدين والدماء والاموال والأعراض فالله جل وعلا لا يحب الفساد وقد امر عباده باصلاح هذه الحياه وتحقيق الامن والامان ليعيش الناس امنين مطمئنين يعبدون ربهم ويؤدون واجباتهم ويامرون حياتهم بكل نافع ومفيد ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فاتقوا الله ايها المسلمون في هذه الامه اتقوا الله في ربكم اتقوا الله جل وعلا في في في الاستجابه لاوامر ربكم اتقوا الله جل وعلا في الاستجابه لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في اخر وصيه وجهها لامته في خطبه عرفات عباد الله ان شهر الله المحرم من الشهور الحرم وقد قال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام فيستحب فيستحب بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام العاشر منه ويستحب ان يجمع المسلم التاسع معه لما كانت عليه سنته صلى الله عليه وسلم فعليكم بالتزود من الاعمال الصالحات والمسابقه الى الطاعات المتنوعات فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ثم ان الله جل وعلا امرنا بامر عظيم وهو الصلاه والسلام على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع العالِ والصحاب اجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل هذا العام من سعيد اللهم اجعله داخلا علينا بالسرور والسعادة والبركة والأمن والطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام اللهم ابدل فيه احوال المسلمين إلى كل صالح يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج فيه همومهم اللهم نفس فيه كرباتهم اللهم ارفع ما اصابهم اللهم ارفع ما اصابهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارفع عن المسلمين ما اصابهم من اللعواء والشده والضيق إلى السعه والامن والامان واجتماع الكلمه يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق لي املنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اوصل الحجاج والمعتمرين الى اهلهم وقد فازوا بكل اجر والمثوبه والرضوان يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجمع قلوبنا على حب على حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع المسلمين على الكتاب والسنه اللهم اجمع المسلمين على الكتاب والسنه يا قوي يا عزيز يا رحمان ويا رحيم يا حي يا قيوم اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه اللهم وفق جميع ولاه امور المسلمين لما تحبه وترضاه عنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل ولايه المسلمين فيمن يخافك ويتقيك يا ذا الجلال والاكرام عباد الله واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا